الحمد لله اشهد ولا لا اله الا الله ووحده ولا الشريكة ده. واشهدوا ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعليه وعليه وصحبه وسلم وبعد. احنا اخر حاجة استقررنا عليها في شرح الكتاب. ان هن هنبدأ من اول مجلد التاني. وهنشرح واحدة واحدة. فكان باقي اصلا في المجلد الاول حوالي سبع ابوة. ما سيبناش كتير ان شاء الله إني. ايه اخوة الكتاب اقول لا? مش. طب في حد يدريس المجلد التاني قبل كده? اه كله نصف سنة نصف سنة نصف سنة نشتاك اه وبعدين وقت حسنا في المعارض بدأنا في طيب انتو عندوكو نظام في المتحد عندوكو نظام ماشي نظام اه لا لسا بسا خطيص وضائف واضح بس لا حضرك عالساني نتحمل رجع مش هشك براجع يا جماعه لا لا لا لا انا بتكلم عن مجرد الثاني يا <تصفيق> عم الناس لا, لا, لا, لا في شويه انتوا انا بتكلم عليه احنا هنبدا فين النهارده النظامكم انه كل 3 مرات مش امتحين يعني مش امتحين <تصفيق> يعني... <تصفيق> اه انا <تصفيق> اشتغل وكل مرات ممتحة مرة يا براهيم انت في اسنان يا براهيم يعني انا نفسى يعني يا ابني مثلا اه مش استفتاش يا خصوص مش استفتاش ان احنا في على رأي على رأي مش في طبنت اسمه طبنت صادح <تصفيق> يعني ايه اللي عايز حاجة اعملها يعني نظام احنا مش اعجبش نظام لغة ستاعة يعني نعمل الشرعيه, الشرعية ممكن نعمل بها نظام في سانية. ماشي طب تشوف بس الوضع ده لو اخو ما عندش مشاكل نمشي كده كل ثلاث مرات يبقى في امتحان فراحك اصلا خد فكره ركنه دي تكريكه <تصفيق> ركنه هو الأولى تنتحنا يا شخص؟ طب خلاص ايه كلم الأخ رحمة زادية، ان احنا من المرة الجاية ننتحن كل مرة على ثلاث أبواب من الأديق، من أول الباب، من أول الكتاب كل مرة ثلاث أبواب و احنا مش نجل كل, كل مرة ثلاث أبواب من ايه؟ من الأول أبسط مما تتخيل أبسط مما تتخيل سؤال ايه؟ كل مرة هيبقى فيه أقصى حاجة ثلاث أسئلة هم سؤالين بالذب إن شاء الله كل مرين رقم واحد تسميع متن مش هقول لك سمع المتن لا سؤال من المتن دلل على 1 2 3 هتجيب ايات واحاديث رقم 2 اي حاجه من ضمن دم... انا عايزك تراجع بس عشان بس الناس ايه يبقى بتذاكر يبقى اه له امتحان تقيل بقى هيعمل لنفسه كل مره في الامتحان ده مش امتحان هو مراجعه بالظبط يعني انت بس ذاكر ويبقى في سؤالين على ايه اه يعني كل اسبوع هنبقى عاملين حسابنا ان ثلاث ابواب وراهم ايه اللي هنفتناهش ده سبعة بواسط طيب قال باب ما جاء في السحر قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر التواغيت كفهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنب السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعن جندب او جندب الاثنين مرفوعا حد الساحل ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت وكذلك صحى عن جنده قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هيبدا في شرح الكلام على السحر وحكم حد الساحر وبعد كده يقول لك باب انواع من السحر هيذكر امور هي في الاساس لا تسمى سحر ولكن عملها من نفس عمل السحر يعني لها اثر سيء من طرف خفي السحر سمي سحرا هو ما لطف سببه يعني سببه امر خفي لطيف مش باين مش مفهوم مش معروف وسمي السحر سحرا لأنه يعني يقع السحور يعني سمي السحور لأنه يقع آخر الليل في السحر يعني ومنه السحر أيضا اللي هو قبل الفجر وقت يعني فيه سكون وظلام فلا يعني ينتبه الناس لما يحدث فيه فحيرتب بعد كده أبواب في الكهانة والنميمة إن من أنواع السحر النميمة يقصد مش من أنواع السحر النميمة يعني النميمة من السحر اللي هو في الآيات والأحاديث لا، يقصد إن عمله من نفس عمل السحر يأتي بالمصائب الكبار وهو نتيجته مش بيّن توصل لقي عيلتين واقعوا في بعض وما انتش عارف السبب، السبب إن في واحد نم نقل من كلام ده للعلة دي فحصل المشكلة الكبيرة دي وإيه سببها؟ النميمة فسميت سحراً يعني إيه؟ لأن النتيجة نفس نتيجة السحر وبعد كده هيتكلم عن النشرة اللي هو حل السحر سواء كان بقى بسحر مثله أو بالأذكار فقال باب ما جاء في السحر قال السحر في اللغة عبارة عما خفية ولطفة سببه ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحراء رواه مالك أحمد البخاري وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل السحر يعتبر ناقد من نواقد الإسلام يعني يكفر به صاحبه ولكن احنا عندنا السحر هنقسمه القسمين قسم متعلم من الشياطين وقسم غير متعلم من الشياطين القسم المتعلم من الشياطين هذا كفر كله لأنه غالبا لا يقع إلا إذا كفر صاحبه والقسم الآخر ليس بكفر بل هو ذنبه كبيرا من الكبائر اللي هو السحر عن طريق يا اما خفه اليد او الادويه انه مثلا يشرب انسان دواء مثلا ويخطره بعد 10 15 يوم من غير ما يبقى فيه اثر ده برضه بيسمى داخل ضمن كلمة السحر لانه سببه مش معروف من الحاجات اللي اتقالت ان في في الثوره الاولى وزعوا ميه معدنيه اللي بيشربوها يموت بعد 15 يوم ومابيبانش في التحليل بقى بعد ما يموت انه طعب سن تمام قال الكلام ده بعض الناس بغض النظر صحيح ولا, ولا مش صحيح هو من ده كانه من باب السحر لانه ليه اثر يعني في اثر شفناه في نتيجه بس مش عارفين سببها ايه تمام فده اللي هو السحر اللي هو من باب الأدوية والتدخين وخفه اليد ده الاصل هو مش كفر كبيره من كلامي محرر اعتقاد حلو هنقول ان شاء الله المسألة دي مع عربة بس هنقول ان شاء الله لكن اعتقاد حلو هو ده اللي يكفر صاحب يعني اعتقاد حلو اللي يعتقد انه حلال أي زي اي ذنب يعتقد حلو يكفر الدليل على وجود السحر القرآن والسنة والإجماع وأهل السنة مجمعون على أن السحر حقيقة وأنه موجود وينكر السحر يعني بعض أهل البدع كالمعتزل وغيرهم قال أبو محمد المقدسي في الكافي السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وقال سبحانه ومن شر النفثات في العقد وهم التي يسحرن ويعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله تعالى بالاستعاذة لو السحر ده ما كانش ليه حقيقة وإنه فعلا واقع وبسبب تقع بعض الأمراض وممكن يقتل لم يكن الله تبارك تعالى أمرنا بالاستعاذة من السحر ولم يكن نبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أمته كيف يعني يحتاطون من أمر السحر وعلاجه ليس يعني بغريب في قدرة الله أنه زي ما فيه حاجة اسمها روخية شرعية ان ربنا تبارك تعالى يقدر بعض الأمور الحسنة عند تلاوة بعض الكلمات الاذكار او القرآن انه يبقى فيه برضو نتائج سيئة نتيجة تلاوة بعض الالفاظ القبيحة او المحرمة اه وغالبا بتبقى فيها اتصال بالجني يعني السحر المتعلن من الشيطان الكفر لانه الشيطان لا يستجيب للانسان الا اذا يعني تقرب اليه بقربات سواء قربات محسوسة يعني زبح او, أو سجود او غير ذلك او تمتمه بكلمات تتضمن اا شرك تنجد بيه او استغاثه بيه او وهكذا فحينها ياتي ويلبي له بعض يعني طلباته في حلقتين اكيد اغلبكم شافهم اللي هو الساحل التائب اليمني اللي في كان في برنامج اسمه عن كده اسمه برنامج الساهر برنامج اسمه ايه وجه أيها الواجه الآخر آه هو ده. حلقتين كويسين برضو ممكن لنسان يتخيل يعرف من خلالها الأهل الشعوازدون إيه قصة بالضبط بيعملوا بالضبط قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه لا يخيل عليها أنه يفعل الشيء وما يفعله وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رخسي والآخر عند رجلي فقال ما واجع الرجل قال مطبوب يقال على المس... العرب كما تسمي المسحور مطبوب وبتسمي مطبوب يعني استبشارا يعني إن شاء الله سيطبب ويشف ويش... قال ومن طبه قال لبيد ابن الأعصم في مشت ومشاطة وفي جف طلعة ذكر في بئر ذروان يعني البقايا شعر المتساقط من تسريح و من النخلة جف طلعت طلعت ذكر اللي هو اه اصل ايوه اصل بيبقى فيه ذكر وانثى عشان التلقيح قدر من جزء كده معين من النخلة يعني وعمل بها اشياء ودفنها في بئر يعني قيل انه لما ذهب الى البئر وجدوا ماءه كنقاعة الحناء يعني عامل كذا زي مية حامرة كده والشجر اللي حوالينه كأنه رؤوس الشياطين طبعا احنا الناس الشياطين اصلا كأنه رؤوس الشياطين يعني كناعا كراهة منظره شكله كده مرعب شكله يخور فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر وده ثابت وكان لان السحر ده اللي من ضمن الحاجات اللي عايزين نعلمها للناس ان السحر ده مرض زي اي مرض المفترض لما يعني ممكن اي حد يبتلد بيه بلا قيود يعني بغض نظر عن صلاحه النبي سلم نفسه سحر زي ما كان يعني, يعني ممكن يصيبه حمى او غير ذلك اصابه السحر وبرضو لما الانسان يصيبه هذا المرض عافى الله المسلمين بد انه يتبع الطرق الطبيعية في حله او في الشفاء منه ولما ياخد الدواء ممكن ما يشفاش منه ممكن اتنين عنده نفس المرض يشوفوا عنده نفس المريض وياخدوا نفس الدواء واحد ربنا عاش فيه الثاني لا برضو السحر ممكن اتنين يصابوا بسحر ويرقيهم النفس الراقي واحد ربنا عاش فيه الثاني لا فزي ما, الاول زي ما اللي هو عنده مرض عضوي لما بياخد الدواء ولا يشفيه الله عز وجل ما بيشركش بالله ويذهب للدجالين وفيه أمراض ما يقوس منها أو مزمنة الإنسان بيتكيف ويتعاش معها فقط برضو كده المفترض لما الإنسان يبتلع بهذا البلاء يأخذ الأسباب الشرعية عفاه الله اللهم لك الحمد يعني ظل المرض معه فترة كبيرة او لم يعاف منه لا يدفعه ذلك إلى الشرك بالله أو لأهل الشعوازة وغيره وعليه أن يصبر ودي ده ابتلاء من الله تبارك وتعالى زيه زي أي مرض مزمن من الايه من الامراض ولكن بفضل الله السحر الاصل فيه مش مزمن والامور دي بالرقيه والتعويذ لا يعني لا يثبت شيطان معه قال قول الله تعالى ولقد علم لمن اشتراه ماله في الاخره من خلاق من خلاق يعني من نصيب فدلت الايه على تحريم السحر وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليه السلام كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه يعني هل الإنسان يكفر بمجرد تعلم السحر ولا لازم يمرسه وهو أصلا مش هيتعلم السحر إلا لو كفر السحر اللي هو السحر المتعلم من الشياطين لن يتعلم إنسان إلا يعني أو إذا تخلى عن إيمانه لا ما احنا قلنا فصلنا في, في الاول احنا قلنا السحر اس جزء متعلم من الشياطين وده كفر وجزء مش متعلم من الشياطين بادويه وتدخين و... يعني, سحر سحر مش مش يعني ايه سحر سحر دي مثلا لا مش يعني ايه من الشياطين ما هو بيتمتم بكلمات عامل زي الرغيه كده بتقول حاجه اللعب بتاعك بعد ما مس هذه الكلمات بتبسخه ودي من الرقب برضو هو كده بيتمتم بكلمات فيها تقرب للشياطين وبقى ينفس هذا الريق الذي اختلط بنفس الشيطان وغيره فساعتها يوقع الله عز وجل الضرر ودي يعني من الابتلاءات اللي ربنا ابتلى بها البشرية فده مش هيكون إلا مع الاتصال بالشياطين وإلا ما فيش حاجة كده من غير شع... شياطين ولا جند واحد يعمل حاجه ويربط فواحد ثاني وين بيحصل له مشكله مش مش بعد الكلام بعد الكلام اللي بيتلوه اللي هو غالبا في تقرب ف بقى يبقى يحصل الاثر ده والاثر ده غالبا بيبقى بالشياطين يعني يعني مثلا واحد عنده مشكلة عضويه بسبب السحر بيبقى عباره عن شيطان خنق وريد دايس على عصب اي حاجه من الحاجات دي تمام <تصفيق> <تصفيق> فده كل من ال... الشيطان مش هيستجيب لبقى الاستجابة دي الا لما يتقربه بقربان لان الشيطان ايه مش محتاج منك حالا اصلا الا حاجة واحدة بس ان اه انه مكفر بل هو انت مش تقدر تعمل له حاجة هو خدرته اكتر منك بكتير في خديمك من الباب للطأ لا في الاول اه يعني في البداية يعود يعمل لك شوية قربات كده علشان بس لحد ما العلاقة تستوسط وبعد كده يوقعك في الشرك قال فدالة الاية على تحريم السحر وكذلك هو محرم في جميع الاديان قال تعالى ولا يفنح السحر حيث وقته. قد نص أحمد أصحابه أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. الحديث اللي هو عن صفواني بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهديه من الإيمان من الله مرسل حديث قال واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله وقال أصحابه أي أصحاب أحمد إلا, أنه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر وقال الشفعي إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب السحر فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر كلام الشفعية هو الرجح والمتتبع لكلام المزاهب الأربعة يجد أن كلامهم تقريبا واحد كل يعني كلهم يكاد يكون كلامهم على السحر المتعلم من الشياطية تمام؟ ما هو اكيد كان ليها مراسم و اه زي كده العزه العزه دي كانت ايه كان شيطان في ال... والناس مش عارفه هيتعبد مين بس العزه بتكلمهم وتجيب ويت... لهم اشياء وكده هنجي لها هنجي لها انا بصراحه المساله دي بالذات يعني عامل <تصفيق> <من المشكلة> لي <تصفيق> هنجيلها وغالباً هقول لي <تصفيق> أدري <تصفيق> أصدك الأبراج يعني؟ أصدك الأبراج يعني؟ ده أخذ عبلات الأبراج اللي قعد يقول لك صفات وده من تدوين أهل آه من تدوين أهل الفلسفة والشطحات هو علم في إيه؟ منازل القمر والكلام ده وإنت بيقافين كلام جميع ربط الحركات دي بقى بالحاجات الارضية بالاحداث الارضية اللي هي مهيش من قبيل المادة والجازر لا الموت والحياة والصحة والمرض ده يعني بيسرحوا بالنقس وده برج الجوزاء وده برج الجازي وكل واحد ده صفاته ولو اتنين بعد ممكن يعملوا افلا بحاجات زي كلام تعبين خط وبرده الكلام عن طيب وصله برضي ثاني كده ده من علم النجوم المحرم اللي هو بيدعي فيها ما لم يعلمه الله عز وجل إن ربنا خلق النجوم دي لتلت أشياء علامات يهتدى بها ورجوم للشياطين وزين للسماء فمن تكلف فيها غير يعني ذلك فقد ادعم لعلم له <تصفيق> إيه اللي يدعي علم الغيب النسبي محرم ف... اللي ايه اللي بيقراها, اللي بيقراها يعني هو انه هي... انه هو ان هو, <تصفيق> هو, هو في ان wow. <تصفيق> <تصفيق> <بياردنت أصتبك. مصر. مصر> هو في بقى ده علم وان هو بس هو يشوف بس يعني ايه هو معتقد ايه بالضبط ام احنا مش هنكفره كده هو بس نشوف هو الرجل ده معتقد ايه يعني هل نفهم دي من الرسالة والنبوة مثلا يعني ايه يعني العلم ده ايه بالضبط اه ما هو بقى بالرعب لو كلمت مع اهل عائل تعرفت وصل معاه في النهائي عشان بس ما نطلعش بردان قال قول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطغوت تقدم الكلام عليهما في الباب قبله قال وفيه أن السحر من الجبت قال عمر الجب السحر والطغوط الشيطان قال جابر التواغيط كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد وعن وهب بن منبه قال سألت جابر ابن عبد الله عن التواغيط التي كانوا يتحاكمون إليها فقال ان في جهين واحدا وفي أسلم واحدا وفي هلال واحدا وفي كل حي واحداً وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين كان العرب في كل حي كاهن يعني بي... يلجأون في المشاكل ويذهبون إليه الاستشفاء وغير ذلك وهو اللي بيحكم بينهم بالسلطة بقى اللي عنده يعني الجبت السحر والطغوط الشيطان الطغوط مش الشيطان بس الطغوط أحد أس الشياطين ولكن ده تفسير بالإيه؟ بال... بأحد الأفراد ذكر أحد أفراد المعاني وده كثير في التفسير عشان أحيانا ممكن يبقى في التفسير الآية تشعر كلمة لها خمس معاني وقل لك ما تقولش بقى اختلف أهل التفسير على خمسة والرجح لا هم خمسة صح وأغلب التفسير كده التفسير بذكر أحد الأفراد واحد يقول لك التفسير... التغوط واحد يقول الشيطان والتاني يقول الحاكم بغيره من انزل الله التالت يقول الكاهن هما كلهم سحر هو الطاغوت كيف ايه حسب الموضع مش حسب الموضع دي افراد هو لو في تعريف عام للطاغوت اللي هو التعريف اللي كان شيخ الاسلام النقيم قالوا او شيخ من التيميه اللي هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطوع ومعبود مع الايه مع الموافقه ان يكون موافق ان هو يعبد من دون الله مش ليبي النزول لان كانت استراق السمع وهي والاية واضحة استراق السمع اللي شرحنا قبل كده كان بتلقط الكلمة وتنزل عليها فعلا تقولها له فهو يستعملها ويبيق من خلالها يثبت سلطان على الناس تنز الاية فيها تنزل للاستراق لا, لا دخلهولي فتح <تصفيق> <تصفيق> <حاجة ده انت. تصفيق> تنزل ايوه فجت لفظ الايه كده قوله آه التواغيت كهان أراد أن الكهان من التواغيت فهو من أفراد المعنى كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس جنس الشيطين للشيطان الاكبر في كل حي واحد الحي واحد الأحياء وهم القبائل أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بكثرة الشهب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلوا الربا وأكلوا مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات اجتنبوا أي ابعدوا والموبقات يعني المهلكات وسميت هذه بموبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبة وفي الآخرة من العذاب وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعب الرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسة وذكر السبع المذكورة وزاد والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين ولبن أبي حاتم عن علي قال الكبائر فذكر السبع إلا مال اليتيم وزاد العقوق ومنها التعرب بعد الهجرة يعني يرجع بعد ما هاجر ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرجع مرة اخرى الى الاعراب او الى اي مدينة اخر وفراق الجماعة زي الخوارج كده ونكفل الصفقة الصفقة يعني بعد ما يبرم صفقة بيع يعني يرجع فيها الراجح بقى ان موضوع الكبائر وكذا رحمك الله الموضوع فيها مش محدود بحد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في كل وقت الايه ما يناسب الحال وكل ذنب اتبع بنار او بلعن أو, او كان له حد في الدنيا تمام او ان صاحبه يكفر كل هذه من الايه كده كل ما قد بنار او بعذاب او اه او بلعن او بحد في الدنيا تمام؟ ايه ايه محش في التهربة؟ اه بملكبائل العلة كان العلة الاول حاجة الهجرة كانت الحد قبل سنة التمانية بس تمام؟ بعد سنة التمانية معادش واجب الهجرة قبل سنة الثمانية كان الهجرة واجبة على, ال... على اليسلم عشان يروح المدينة عشان يقوم البلد النشئة المسلمة في البداية وكان حاجة من الاتنين يهاجر يهاجر يهاجرش واللي مش يهاجر ملوش في الفاية تمام؟ وبعد ما يهاجر لا يجوزني ان يرجع مرة اخرى عشان كده النباس سلم لم يسمح بال... للمهاجرين بعد فتح مكة إلا ايه؟ تلات ايام فقط ايه يرجع تاني للاعراض بقى والاماكن المتفرقه في لغطافان ولا أي أو مش لا مش شرط البديه الرجوع حي حيث خالص انت عام فيه مش عارف تنضم شوفه ساس بالله والسحر في الشرك بالله قال أن يجعل الله ندا يدعوه ويرجوه ويخاف كما يخاف الله بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به كما في الصحاحين عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل الله ندا وخلقت وأخرج التلميذي بسندي عن صفوان بن عثال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فقال له صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمعك لكان له أربع أعين يعني إيه حيتعظف في نفسهين ما تقولش ده نبي إيه لا يفتخر بذلك فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات فقال له صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزموا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا للفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي حديث دعاف الشيخ للبن قوله السحر وقوله وقتل النفس التي حرم الله أي حرم قتلها وهي النفس المسلم المعصوم وكذلك المعاهد والمؤتمن والذمي <تصفيق> النفس المحرم قتلها المسلم والمعاهد والذمي والمؤتمن المعاهد اللي بين, بين وبين المسلمين عهد والمؤتمن اللي هو يا اما داخل بلد المسلمين بامان اما هو المسلم داخل بلادهم بامان والذمي اللي هو اهل الكتابي الكتابي اللي فيه بين وبين المسلمين عقد ذمه يقول مسلم آه البلد اللي فتحت عن طريق المسلم آه الآيات الآيات اللي في صورة النساء ده, ده ربنا يعني أمر له بالدي قال إلا بالحق أيب أن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس, والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان وكذا قتل المعاهد كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة مش يرح هي ان شاء الله يرح صحيح. وفي الحديث طبعا لا يقتل مسلم بكافر فلما لو قتل معاهد حتجب للدية لان لا يجوز ان يقتل من المسلم اذا قتل كافر اذكر خلاف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة او لا والراجح ان القتل المسلم ليس بكافر الا لو قتله من اجل اسلامه بس يعني واحد قتل مسلم قتل مسلم الراجح ان القتل مش كافر الا بحاجة واحدة انه يبقى علز القتل ان هو التاني مسلم بس هو ما بيقتلوش عشان هو مسلم يبقى ساعتها هو كاره للاسلام فساعتها ارتد بالايه بالبغض اللي في, قا... اللي في قلبه تمام طب <تصفيق> ماشي ف هيبقى دي الحاله الوحيده ان يتقال عليه هو لو واحد مسلم قتل واحد عندنا مش ايه مش كيف كيف قال انا قتلته عشان هو مسلم ساعتها عرفنا ان هو ايه ان الراجل ده ارتد طب اللي هو المسلم اللي قتل المسلم من غير ما يكون بيقتله لاجل ايمانه يعني دي من أحد تفسير الآيات إن هو فجزائه جهنم خالدا فيها بيقوله اللي هو الذي يقتل مسلم لاجل إيمانه او لأجل إسلامه او هذا جزائه إن جوزي به ولا وقضى الله أنه لا يجزى به لعظم القتل عند الله تبارك وتعالى جزائه إن جوزي به يعني هذا الجزاء اللي كان مضطرد يستحقه من دمن التفسير قدت يعني ان ربنا لعظم حق المسلم وحرمت الدماغ خصيصا ربنا يعني كان, كان يعني مرتب لهذا الفعل انه يخلط صاحبه في النار بس ربنا قدع ان المسلم ما يخلطش في النار يعني الجزاء اللي كان يوافق للفعل اللي يوافق حجم الجريمة دي انه يخلط في النار انا فاهم دي بس انا مش عمي تصوران هي تفسير دا عمي احنا, احنا هو قادة تفسير برضا عن الثلاث جزائه إن ولا يجاز به لا يخلط في النار مسلم ومن الكلام بقى كثير من الصحابة إنه ليس له توبة معناه ليس له توبة تمحي جميع لا لأن لأن المقتول لحق وارث القتيل لحق وارث القتيل يحيخذ الدية يحيخذ القصاص فحقه راح أما المقتول المقتول ليه حق لسه بين يدي الله تبارك ايه؟ دفع الديه ده, ده الاهل القتيل المقتول بقى لسه ليه حق ده عشان كده مفيش ليس له توبة يعني معناها ليس له توبة تمحي كل الاثار القصص والتوبة من القصص كل ده يعني حاجة القصص ده يعني مش حق المقتول؟ لا القصص ده لا القصص ده حق المجتمع علشان القتل ما ينتشرش تمام؟ والتوبة الانسان القاتل او قتله او دفع الدية كل ده يكفر الزنب اللي هو حق الله اما حق المختول ده ظلم فيه ظلم الانسان يعني انا لو اخدت منك مال انا كده يعني انا عصيت الله طورك على وازيتك طب لو انا طوبت بينه بين وبين نفسي كده اللي هو بيني وبين الله سبحانه طب الزنبك انت لسه معلق ولكن اللي يتوه يحسن توباته الله تبارك وتعالى يعني يردي عنه الخصوم يوم القيامة مجازيه من عنده ولكن ده معنى الكلام ليس له توبة يعني ليس له توبة يتمحي كل الأساط ايه في ايه بالزبط تعرض زيان ما احنا قلنا بقى خالدا فيها مش مش, مش مش على تأويل هالظهر كده قيل ان هو يا اما يقتل مؤمن لاجل ايمانه يبقى ساعتها هيكفر ويستحق الخلود في النار او لانه او هذا جزاؤه ان جزيه به قيل ان يعني كانه هو كان المفترض يستحق كده ولكن ربنا قضى أنه لا يخلد مسلم في النار ما هو كده مش هيخلد فيها ده تصرف احد حاول ايه اخمن على على المسلم غير المسلم ان لا يخطب غير المسلم الاشر ربنا شاء الله والله من يخطب مسلما ومن يخطب امنا لا الكلام سياق الايه كان في في المسلم انا <تصفيق> كدا كدا هيقف, هيقف بين يد ربنا تبارك وتعالى ساله يا رب فيما قتلني هي في سياق الايات في قتل المسلم للمسلم والقول هذا إن جزاه انجزه ده قول ابو هريره وصحيح موقوف عنده كتاب موقوف. موقوف على أبو هريرة قالوا اكل الربا أي تناوله بأي وجه كان اكل الربا أو شربه أو لبسه مش هتفرق ولكن اكثر تعامل الربا في الايه في, في الأكل قال ابن العيد وهو مجرب النسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك وأكلوا مال اليتيم يعني التعدي فيه وعبر بالأكل برضو لأنه يعني عام وجوه الانتفاع ولكن شرب او لبس استعمال أي استعمال أو ركون عربية أو خير من أموال الريتامة وتضيعها كل يدخل ضمن الآية والتولي يوم الزحف يعني الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال وإنما يكونه كبير إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال الجهاد يتعين إمتى؟ عند دخول العدو أرض المسلمين فيجب على كل, كل قادر أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين بما يستطيعه طب أده واحد الشروع, في في آه آه الشروع في اللي هو إذا التقى الصفان أول ما قبل الجهاد الطلب مستحب لكن خلاص بقى في معركة واجب على كل الجنود الموجودين ده اثنين الثالث إذا استنفر الإمام المسلمين لو قال اخرجوا لقتال يعني مشروع فيجب ان كل القادر يلبي ويخرب طيب التولي يوم الزحف يعني ايه التولي يوم الزحف ان يسيب المعركة ويهرب ده كبيره من الكبائر الا في حالته ان يكون متحرف لقتال يعني بيروح من مكان موقع. مش جيد لموقع احسن جيد يبقى, يبقى هو اثره في المسلمين في الكفار افضل جايين من, من الشارع ده لا الصح ان احنا نلف نرجع تاني اجري قدام واهرب والف ورايا من وراه ده ما اسمهوش تولي يوم الزحف تمام حاجه الثانيه أو, او متحيز الى فئه يكون في قريه طلع منها سريه السريه دي لقت لقت مش متكافئ فترجع الى الفئه بتاعتها علشان تايه مش بقى جاري وخلاص ويسابهم يختحوا ديار المسلمين لا تمام فرر <تصفيق> لمصلحة <تصفيق> <تصفيق> اه دي اسمها فرر لمصلحة مش بقى ان هو فر ويساب ديار المسلمين تستبعها يعني ايه الشخص الواحد فيها مفرده اصدق؟ والله اللي يقدر الان يلحق بالجيش السوري المنفصل وهو يكون قادر على الوصول وعلى الاغاسة مش الوصوله بس يكون يعرف يوصل ويقدر يغيثهم ميبقاش عبق ميروحش هو كمان يتجرح ويشوفه هيضمدوه ازاي لكن هو يقدر يقاتل او يفيدهم في اي حاجة من الحاجات القتال المهندس الاتصالات ايا يعني ليه فايدة في التتالي ياجب عليه يروح يعني اوضي الوشي البيض يستمعي اذا بياجب اطلب اولا مسلا ها طبع انا البردي مسلا انا كما متحيز اا متحيز يعني او بادي عشان بادي لو بس اتعال عزوة الوشي ان كلام كده ايه لا انت بس اكبرش الموضوع انت عايز اطلع من الفتوة <تصين> الكلام ايه في حد يقولي الكلام تتعاليه انا ما كلام على كل مسلم وجيش المسلمين كلها ايوه قاده البيوش الاسلاميه قاسمه طبعا افراد يعني قاده اللي في ايده القرار اسهل اللي ما قلنا اهو اي واحد يقدر ينصر وهيغثه يجب عليه انه يدي الحق بيجيش. لو ايه واحد يقدر يروح لو كان عادي والله يعني كثر ايه انت بتكلم على يعني مين انت بتكلم ما تقوليش الجيش المصري انت بتكلم على شخص بنا ادم اي من انا يوصل انت تتعلم في طباح هو زي اللي في الجيش زي ازيك بالزبط مثل انت الصبح تخلص كلية وتبقى زابط الدنيا في الجيش هتبقى هي نفس القصة هو هيوصل البرد بصورة ازاي ده حدود وقصص فاللي ليه طريق ماشي والله ربنا يعني يصل له امر قذف المحسنات الغافلات المؤمنات بهو الفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن منه والمراد بالحرائر العفيفات والمراد رميهن بزنا او لواط والغافلات أي عن الفواحش وما رمينا به فهو كناية عن البريئات لأن الغافل بريء عما بهتاء به والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا عن قذف الكافرات وإن كانت قذف الكافرات لا يجوز ولكنه مفهوش الايه مفهوش نفس اللعيد ده لان ليس بعد الكفر زمن بس ايضا رمي الكافرة بما ليس فيها من الفاحشة يعني زمن عن جند انسان مثلا مشتير بالناس بالفسكولتور بس اللي يرمي حد مشهور بالفاحشة لكن ما ثبتش عليه يعذر لكن ما ياخدش الايه الحد واللي خفف الموضوع ده شيوع الفحيش عن رابط الآخر قال حد الساحر ضربوه بالسيف رواه الترمزي وقال الصحيح أنه موقوف ويعني ده قول الجمهور مالك وأحمد وحنيفة قالوا يقتل بقتل الساحر والقتل بالسيف القتل بالسيف ده ارحم انواع القتل خصوصا اذا كان السيف يعني مسنون موحي اسرع القتل في القتل بالسيف لانه بيفصل الـ الـ الدم عن المخ فبيبقى الالم لا يت الثواني معدوده بمجرد القطع فقط بيبقى يدوبك بس بقايا الدم الايه المتصله ف ده بخلاف ما اظن الايه الناس ابش عن على القتل وهنعمل له مخلله له لا بالرصاص او كلام من ده ممكن يبقى فيه الم اكتر من ضرب ايه من ضرب السيف طب ممكن يديله طنبنج مثلا للذوق مش باظه لو سيدي له طنبنج هل ده فيه المشكله شرعيا يعني لا هو هو لا يجوز طبعا ما ينفعش. وإلا يعني ايه? حتنتفي الموتة مش, مش هتبقى قاسية. فالناس تخاف برضو يعني. طيب ايه المشكلة? هيتدون حقوق بينجا ويه? كده بس هتستخفى بال بالموضوع ده يعني. هم الناس هتستخفى. <تصفيق> <تصفيق> يقول لك احسن ما افضل عايش واقصد بمرض واتقلم ولا حاجة الواحد يعيش بلده جدا وخلاص. لكن لا. أو. والقتل بالشمق ده طبعا حاجة غير البشاعة. وهو ده بحقول الإنسان وبعدين ما بيموتش بسرعة بقول له الغاية في البشاعة ده بشع حاجة بشع يعني ورؤية القتل انه يقتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب ابن عبد الله وجندب ابن كعب وخيس ابن سعد وعمر ابن عبد العزيز والشفعين وقل عنه التفصيل, التفصيل قال عن بجال ابن عبده قال كتب عمر ابن الخطاب أن اكتب كل ساحر مساحرة فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب قال فيها مسائل تفسير الآيات التي وردت تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما أن التاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس معرفة السبع المبقات المخصوصات بالنه أن الساحر يكفر على التفصيل اللي قلناه وأنه يقتل ولا يستثاب والرجح منه يستثاب وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده انتشار مثل هذه الأمور في الأوقات الفاضلة التي كانت تشرفها الإسلام وتحكم بشريعة الإسلام فبعلونا فيما بعد però normalment